وقالوا ما لهذا رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرًا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 جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة، واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا.